كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زلنا مع كلام أبي حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى وكنت اختطفت في الحلقتين السابقتين شيئا من كلامه وكان رحمه الله ممن تميز بأنه كان ينطق بالحكمة ويخرج من فمه الدر أنا أذكر في هذه الحلقة إن شاء الله آخر شيء اقتطفته من كلامه رحمة الله عليه وكلامه كله ينصب في موضوع الحلقة فنحن لازلنا مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى والذي اصطلحنا على تسميته بفك الوثاق فهذه المعاني كلها إنما يعني تنصب تحت معنى هذا الكتاب الكبير قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قلت لأبي حازم إني قال إني لأجد شيئا يحزنني قال وما هو يا ابن أخي قلت حبي للدنيا قال أعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء حببه الله الي لأن الله تعالى قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله ولا أن نمنع شيئا من شيء أحبه الله فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها والحقيقة فكلام أبي حازم هذا جمع شتات أقوال أهل العلم في الدنيا فإن الناس في مقابل الدنيا طرفان ووسط طرف ذمها ذما كاملا وأعرض عنها اعراضا كاملا واحتقر من نظر أو أخذ شيئا فوق حاجته حتى وإن كان مباحا وطرف آخر انغمس فيها حتى أذنيه وشغله ذلك عن القيام بواجبات دينه وما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه أما الوسط وهو كلام أهل العلم وكلام أهل البصر فهو الذي قاله أبو حازم رحمه الله فإن حب الدنيا لمجرد حبها لا يلام المرء عليه زي حب الطبع حب الطبع أن يحب المرء ابنه أو يحب مرأته أو يحب المال أو يحب أي شيء من, أعراض من عرض الدنيا فهذا يمكن أن يكون حب طبع حب الطبع لا يلام المرء عليه إلا إذا تجاوز الحد به فإذا أحب ابنه مثلا فدعاه داع الجهاد لأن يجاهد فنظر إلى ابنه وخشي عليه اليتم ففر من ساحة الجهاد فهذا هو المذموم يحب ولده حتى أنه ظن بإخراج الزكاة المفروضة التي أمر الله بإخراجها حتى يترك لولده مالا فهذا هو المحرم أحب امرأته حتى أنه لا ينزل لصلاة الجماعة ولا يشارك فيما يجب عليه المشاركة فيه فهذا يذم لكن إذا جرى المرء مع حب الطبع. ولم يتجاوز الحد فهذا لا شيء فيه كذلك الدنيا فنحن على لبانها فطمنا على لبانها فطمنا فكونك تحبها مجرد الحب ليس فيه شيء إنما المحذور الذي ذكره أبو حازم هذا هو الذي ينبغي أن يلتفت المرء إليه وهو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 هم الذين يعبدون الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وفي حديث أنس المشهور لما ذهب ثلاثة وهو في الصحيحين لما ذهب ثلاثة إلى أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها وقالوا عبد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث واما أنا فأقوم ولا انام فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك دع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فظهر من هذا الحديث أنه لا ينافي التقوى بحال من الأحوال ولا ينافي خشية الله عز وجل أن يتمتع المرء بما أباح الله تبارك وتعالى له وعندنا أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لنسائه قوت سنة برضو لأن في بعض الناس لما يرى واحد مثلا بيجمع القوت سلعة ممكن تكون عزيزة فهو بيحاول يجمع هذه السلعة حتى يؤمن معاشه يقول أن هذا متكالب على الدنيا وأن هذا لا يجوز له كيف لا يجوز له وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكرت كان الدخر لنسائه قوت سنة ومرة رأى بعض الناس أحد أهل العلم في السوق برضو يجمع الايه يجمع المعاش والأكل والكلام ده بيخزنه ف لامه في ذلك فقال له إن النفس إذا اوتيت رزقها اطمأنت طول ما النسان مشغول بالمعاش دايما تلاقيه مضطرب أول ما يشعر إن هو معاش معاه وإنه مكفي قلبه يطمئن فهذا يجمع مثل هذا الشيء المباح حتى يستجمع قلبه في عبادة الله تبارك وتعالى والناس صنوف مختلفة يعني في بعض الناس مثلا لو أفطرته لو يعني عاش في الفقر لا يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى لابد أن يكون مثلا غنيا ومعه مال من حله طبعا من حله وبشرط ألا يشغله عن شيء جبه الله سبحانه وتعالى عليه فالإنسان يراعي المسألة دي ولا ينظرن إلى أحد بعين الاحتقار فمسألة الإقبال على الله تبارك وتعالى دي فتوحات وبتبقى مواهب قد يفتح للعبد في عمل دون عمل لكن على أي حال الدنيا خلاصة الكلام فيها أن المرأة لا جناح عليه أن يحب الدنيا إذا قام بما أوجبه الله عز وجل عليه وبما لا يؤخره عند الله غدا إذا حصل نوع من التزاحم ما بين الواجبات وما بين محبه الدنيا فهذا لا يحل للمرء أن يهدر الواجب ولا أن يفعل المحرم لينال الدنيا بذا شرطها كما قال أبو حازم لا يضرنا أن نحب الدنيا إذا تركنا ما كرهه الله وفعلنا ما يحبه الله وما أجمل وصية قوم موسى لقارون ونحن نعلم من هو قارون قارون هذا كان من أغنى الأغنياء أو هو أغنى الأغنياء على الإطلاق في عصره ربما لم يحظى رجل بمال مثل ما حظي قارون كان مبدأ قارون أنه كان رجلا من أفناء الناس ليس له موهبة ولا يعرف وليس له قيمة كما قال الله تبارك وتعالى إن قاربنا كان من قوم موسى من قوم موسى يعني كان رجلا مغمورا من قوم موسى فبغى عليهم لما اتاه الله عز وجل المال فقومه لما راوه افتتن بالمال قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره شوف شوف ال ال ال ال اللي عليه نور الحكمه وعظ قوم قارون بيكلم رجل من أغنى الأغنياء أو هو أغنى الأغنياء من البشر يعني قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أدي واحد ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أربع وصايا بدأوا بالوصية الأهم التي لا عز للمرء إلا بأن يفعلها وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة وما هنا كما يقول علماء من صيغ العموم والسياق يدل على أن ما وان كانت من صيغ العموم ولكنهم عنوا شيئا واحدا وهو المال وهو المال نعرفين العموم يعني يستغرق أشياء كثيرة وقد يطلق العموم يراد به معنى خاص زي الآية دي. وابتغ في ما آتاك الذي آتاه الله عز وجل قارون هو المال. يبقى ما هنا المقصود بها المال. وابتغ في ما آتاك الله الدار الآخرة من هو تصدق؟ وأن هو يعني يحسن الفقراء وأن هو يواسي الناس المحتاجين المحرومين يقل الضيف يعين الكل وهكذا ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني يقولون له ليس معنى أننا نحضك على عمل الآخرة وأن تنفق مالك لله عز وجل أنك أنت تحرم نفسك لا بل تمتع بالرخص وتمتع بكل المباحات ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك يذكرونه باصله ربنا عز وجل في بدايه الكلام قال إن قارون كان من من من قوم من قوم موسيقى. واحد كده ليس له ذكر فقولوا لي يعني بيحننوا قلبه يعني ان هو كما أحسن الله اليك فاحسن إلى عباد الله طيب إذا لم يحسن إلى عباد الله وإذا لم يبتغ الدار الآخرة ما عديتش إلا الخاصة الأخيرة بقى ولا تبغي الفساد في الأرض يبقى اذا منع هذا ومنع ذاك فهذا هو الفساد بعينه كان الرد برغم يعني النفس الهادئ الذي تسمعونه في هذه الآية من قوم قارون وان ما فيش أي استفزاز له إلا أن هذا قارون هذا من الجنس الذي قال الله عز وجل فيه و قيل له اتق الله اخذته العزه في ناس كده في ناس كده ينزل عليها الكلام الحكيم يزيدها طغيانا زي ربنا عز وجل ما قال قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا يعني واحد يسمع القرآن يزداد به عمى مع أن القرآن نور العادي نساء لما يكون معدنه نفيس وجيد وصادف الكلام محلا قابلا للخير بيستضيء بالقرآن يزداد به إيمانا في ناس كده المحل ليس قابلا لشيء من هذا يزداد بهذا النور عمى يزداد بهذا النور عمى فهو برغم هذا الكلام الهادئ الذي كان من قوم قارون وهذه التوازنات الصحيحة التي ذكرها قوم قارون له إلا أنه قابل ذلك بشيء غريب جدا قال إنما أوتيته على علم عندي أنا يعني اللي أنتوا شايفين الأموال المتلتلة دي ده بذكائي وعبقريتي وحساباتي الدقيقة ما فيش حد يجميل علي ده كله بالجهد والعرب خلاص إذا بدأ القصيدة بالافتراء ولم ينسب الفضل إلى صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى وليس هذا فقط نبو الريك الدنيا الكلام اللي بيقوله أبو حازم إذا فعلت شيئا يحبه الله يعني أخذت منها ما يحبه الله وما أذن لك فلا جناح عليك أن تحبها لكن تأخذ ما كرهه الله لك تقع في مثل ما وقع فيه قارون ولم يفتر فقط إنما فعل شيء آخر ليكسر قلوب الفقراء ويكسر قلوب هؤلاء داخل في تحدي عمل إيه بقى قارون فخرج على قومه في زينته في كامل أبهته حاجات بقى قدامه وحاجات وراءه حاجات على الجناب وبتاعه والحرس والكلام ده وبقى الأمم قدامه اللبس الخاص بقى اللي هو لبس بقى الحاشية بتاع قارون والكلام ده أول ما قاله قارون خارج في الأباهة بتاعته الدنيا كلها هو على الصفين على الجنبين عشان تتفرج على قارون فخرج على قومه في زينته الناس بقى انقسموا قسمين أهل الدنيا اللي هو ما يهموش إلا أن يحصل من الدنيا المتعة فقط قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا بخ ده ربنا بيحبه دا شوف مديله أمواله ومديله أولاده ومديله ضياع والعالم كلها بترمي نفسها تحت رجلية هو ده ظن الجاهلية ظن الجاهلية أن يتصور المرء أن المرء إذا أعطي الدنيا كان دليل إكرام مش المشركون قديما قالوا ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ولو ربنا عايز يعزبنا يدينا ليه الملد كله يدينا الاولاد دي ليه يدينا الجاه والمنصب وخلي الناس كلها تركع تحت الاقدام ليه ده كل ده علامه حب والا كان عذبنا وكان حرمنا الى اخره هو ده ظن الجاهليه هذا هو ظن الجاهليه وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قال الله عز وجل لهم وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن أي أن الذي يقرب إلى الله زلفة هو الإيمان وحده لكن المال ما يقربكم زلفة ولا, ولا الأولاد يقربونكم زلفة فأما الإنسان إذا بتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم أنا بحبني عشان كده أكرمني وأما إذا بتله فقدر عليه رزقه ضيقه عليه فيقول ربي أهانا قال الله عز وجل لهم كلا ليس الأمر كما تظنون ليس إعطاء المال دليل كرامة ولا منعه دليل إهانة فقارون فعل ذلك أهل العلم وأهل البصر التفتوا إلى أهل الدنيا وقالوا لهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون هذا آه كلام أهل اليقظة كلام أهل البصر ثواب الله خير ثواب الله عز وجل والجنة خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الصبر هنا. معناه الأول في هذه الآية الصبر عن المعاصي. تعرف في صبر على الطاعة وفي صبر عن المعصية. ده بقى الصبر في الآية معناه الصبر عن المعاصي. إن قارون ارتكب ما ارتكب. فقالوا لهم إن الله إذا زوى الدنيا عنكم فاصبروا على هذا الجفاف حتى تلقوا الله عز وجل فيكون من نصيبكم الثواب اللي هو الجن إذن ليس من الحكمة الاعراض الكامل عن الدنيا ولا الإقبال الكامل عليها آه بعض آه يعني أهل العلم كان يستخدم سوط الزهد والتنفير لمن يراه مكبا على الدنيا وده أيضا كلام أهل البصر لما يلاقي واحد مغتر أكلته الأماني مفيش حاجة بيقف عندها أبدا ليس من الحكمة على الإطلاق أن تعطيه شيئا من الترغيب لا راجل غطسان في الدنيا تحبيبه في الدنيا ازاي ده انت المفروض تنتشل من هذه الدنيا كيف تنتشله تنتشله بشيء من الترهيب بشيء من الترهيب عشان كده العلماء قالوا كاسفين الثوري وكاحمد بن حنبل وغيرهما قالوا ان احاديث الوعيد دعها كما هي لو حاولت تفسر احاديث الوعيد او نصوص الوعيد عموما بتضيع الفايده منها يعني مثلا إيه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهليه ليس منا ليس منا يعني من أمال من مين سبها زي ما هي ما تفسرهاش ما تقولش ليس منا يعني ليس على كامل طريقتنا لأن إذا كانت في واحده بتلطم على خدودها ولا واحد بيشق هدومه شق الجيب الجيب لو فتحة الصدر يعني أو إنه بيدعو بدعاء الجاهلية أول ما تقوله ليس منا يعني لا أنت مسلم برضو زي الفل وفيش حاجة بس أنت لست على كامل طريقتنا ولا على كامل هدينا والكلام يبقى كده اللي هو قوة الزجري راحت بهذا التفسير عندما إمتى أفسر الكلام ده يوم ما يجي واحد يقول زي الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان كل الأحاديث اللي فيها ليس منا جمعوها كلها ولا بعضها وليس منا يعني كافر على طول يدوروا على الجنس كانوا, كانوا يشتهي ويكفروا الناس عايزين كفرته بالأرض فيشوف بقى ليس منا ايه ايه ايه ويلموا الناس اللي هم كل واحد يقع تحت الحديث يكفروا يطلع بره الإسلام خالص ليس منا من لم يأخذ من شاربه إذا قبل واحد دار من شنباته أو يعني وفى شنبه شوية ده كافر عشان ليس منه طبعا المسألة مش كده أنا ممكن ألجأ بقى لتفسيري ده لتفسير هذا الكلام إمتى يوم ما لقى واحد زي ده اقول له لا ليس منا معناها كذا كذا كذا إنما أنا بكلم العوام سيب الأحاديث الزاجرة كما هي كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا بين العبد والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ما تطلعش بقى وتقعد بقى تقول كفر دون كفر وتقعد مش عارف تقول ايه والكلام ده لا سبها كده زي ما هي لان من تركها فقد كفر حاجة خض اي واحد عنده ضمير اي واحد بيخاف من النار بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى اول ما يسمع من تركها فقد كفر ممكن يصلي على طول لكن انا لما اقوله بقى وعد فالصله وان كفر دون كفر وان طالما انك لم تجحد فانت لازلت على الاسلام أنا طالما انك لازلت على الاسلام صلي لي بقى لا هذا ليس من الحكمة عشان كده العلماء كانوا يقولون نصوص الوعيد سيبها زي ما هي تفسرهاش انت تفسرها يوم ما تلاقي واحد يقول بضد مقتضاها الصحيح بس في الحاله اللي زي دي هنقعد نتناقش وناخد وند انما العوام لا فلما يكون واحد غرقان في الدنيا غطسان فيها ما عودش اجيب له بقى الاحاديث التي تحض على الدنيا واستثمار المال واستثمار الأرض والكلام ده لانه غدصان فيه لما لاي واحد ده, ده المغرور بالدنيا أدي سنة ترهيب لما لاي واحد ضايع بعيد خالص تماما ومنجفل تماما وترك ما أباحه الله عز وجل له كما قال بعض الناس بحثت عن شيء حلال في الدنيا صرف فلم اجد الا الملح فانا لا اكل الا الخبز والملح هو هو الرسول عليه عليه السلام مش كان بياكل البطيخ والرطب مش كان بياكل الحلوى ويشرب العسل مش كان بيستعذب له من الماء في في في بستان ابي طلحه اللي هو كان أجل مال أبي طلحه اللي كان قبالة المسجد النبوي على طول وكان أبو طلحه بيحب البستاند عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخله ويشرب منه ما عذبه جوه كان أبو طلحه يستعذب الماء للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام تمتع بكل الطيبات تمتع بالطيبات لكن بالشرط المذكور الذي ذكره أبو حازم وهو ألا تأخذ من الدنيا شيئا يكرهه الله حرم عليك الرشوه حرم عليك اللصوصيه حرم عليك ان تاخذ اي شيء الا بحله خلاص يبقى دع هذا واعلم ان في الحلال مندوح وان العبد اذا تحرى الحلال لا يحتاج الى شيء من الحرام ابدا ابدا فإن الله عز وجل تكفل لنا بذلك كما يقول بعض أهل العلم إن الله تكفل لنا بذلك يدخلوها تحت قوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني اليسر كله فيما أمرك الله تبارك وتعالى به إنما الكلام الذي نشوفه في ترجم أهل العلم نلاقي معرض تماما عن الدنيا هو حر هو رأى أنه لا يصلح إلا بذلك خلاص لا جناح عليه لكن ما ينفعش لما أكلم الناس وفت الناس أجيب افعال هؤلاء العلماء مع جلالتهم ومع فضلهم لكن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم يقول لم يصف لي إلا الخبز والملح وصبر على ذلك ورأى صلاح نفسه في ذلك خلاص فله ذلك لكن ما ينفعش أن يأحتقر الآخرين أو أن ينسبهم إلى التقصير لأنهم يأكلون الحلوى وأكلون العسل وأكلون الفواكه والكلام ده إذا كانت من و وسفيان الثوري كما هو معلوم عنه رحمه الله كان إماما في الزهد كان إماما في العلم والعمل رأوه مرة في السوق وفي يده دراهم استغربوا شفين ثوري مع فلوس اللي احنا بنقدر يبيه المثل في الزهد والكلام ده فواحد قال له يا أبا عبد الله أمثلك يمسك هذه حط ايدك فلوس في الدنيا فقال له أسكت لولا هذه لتمندل بنا الملوك لولا الفلوس دي كان الملوك عملونا مناديل لتعرف الواحد بيمسح بالمنديل كده ويرميه هي دل التي عصمتنا وعصمت ماء وجوهنا أن يراق على أبواب السلاطين ولا على أبواب أصحاب الأموال فهيبقى دي إذن سفيان الثوري بين له أنه إنما يستعف بمثل هذا المال وطبعا إحنا لنا مع الدنيا كلام طويل لا سيما في الباب اللي جاي من كتاب الرقاق من كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه قال أبو حازم وسئل ما إبليس قال لقد عصي فما ضر ولقد أطيع فما نفع والله يعني من جوامع الكلم الكلام بتاع ابي حازم في إبليس واحد يقول له إبليس ده يطلع إيه؟ قال له كلمة دول لقد عصي فما ضر ولقد أطيع فما نفع الكلام ده طبعا مذكور في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا يوز ويعمل الحاجة ويزينها له ويبين له إن الخير والرغد والكلام ده كله في المسألة دي فبعد ما يفعلها المرء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 ما كليش عليكم سلطان ما هو بقول هو لقد عصي فما ضر ما للسلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب أليم هذا الشيطان وانت لما تتامل عشان تعرف هوان الشيطان ما هو لقد عصي فما ضر واطيع فما نفع يعني ملوش قيمه ليس له قيمه لا شوكه له عليك اذا لم تستمع الى كلامه ولن ينالك نفع اذا اطعت انت عارف ليه اقول لك ليه اقرا القران كله من اوله لاخره لن تجد في آية من الآيات أن الله عز وجل قال إن, إن الشيطان عدو لي أبدا إنما يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين إنه عدو مضل مبين وقلنا يا آدم هذا عدو لك ولزوجك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ابقى نصب عداوة الشيطان في مقابل الإنسان إنما في مقابل رب العالمين لا العجيب أن الله عز وجل قال هذا في الإنسان مش في الشيطان فقال تبارك وتعالى فإن الله عدو للكافرين وقال في قصة موسى يأخذه عدو لي وعدو له وقال يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم انا ازاي يبقى ربنا عز وجل يقول عن الانس انه عدو لي والشيطان لا يقول ابدا في ايه من الايات انه عدو لي اه دي دي بقى النكته في الموضوع كله اللي احنا بقى بنقول ان الشيطان ملوش سلطان على حد ليه بقى لان كيد الشيطان ضعيف السبب في كده ايه انك اذا ذكرت الله سبحانه وتعالى ولا الشيطان الادبار سهل انك تطرده ولا لا نعم سهل انك انت تطرده بشرط ان تستعين بالله عليه ان تستعين بالله عليه ان كيد الشيطان كان ضعيفا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا في بعض الناس بيتحزلاقه يعني يقول لك ده كيد النساء أعظم من كيد الشيطان جبت الكلام ده منين يقول لك من القرآن برضه في سورة يوسف لما قال العزيز لامرأته إنه من كيدكن ان إن كيد عظيم يقول لك آيدي كيد الشي... كيد النساء هو عظيم إنما كيد الشيطان ربنا بقول إيه إن كيد الشيطان كان ضعيفه إذا كيد الشيطان أقل من كيد النساء الكلام ده كلام غلط لأن العلماء يقولون في قواعدهم إن السياق من المقيدات قبل ما تفهم المعنى بد أن تنظر إلى سياق الكلام فالكلام بيبقى له ثلاث حاجات كده السياق هو الكلام نفسه قبل السياق في حاجة اسمها سباق وبعد السياق في حاجة اسمها لحاق يبقى قبل الكلام في أبليه كلام وفي بعده كلام فانت ما ينفعش تخطف حاجة من النص وقبلها كلام وبعدها كلام لان قد يكون الكلام قبل وبعد قيد السياق قيد السياق يعني مثلا السكوت ده علامه رضا زي ما احنا بنقول سكوت علامه الرضا ولا لا اه ممكن يبقى سكوت علامه الرضا وممكن ما يبقاش علامه رضا ازاي قال النبي صلى الله عليه وسلم تستامر البكر قالوا يا رسول الله انها تستحي لما يجي لها عروس رجل يخطبها يعني وعروس هو اللفظ الصحيح مش عريس لا عروس تشمل الذكر وتشمل الانثى أيضا لما تقدم لي ابنتك رجل يخطبها وبعدين مثلا بنت فلان بيتقدم لك فسكتت هل هذا اذن أم لا نعم قال صلى الله عليه وسلم تستأمر البكر قل قال يا رسول الله إذنها إنها تستحي قال إذنها صماتها أو سكوتها طيب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وعمر بن الخطاب أراد أن يذهب إليه ليتأكد من الخبر قال عمر فدخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له قد اعتزل مشربه زي اوضه جانبية كده المشربة دي كان يعني واقف على الباب بتاعها رباح رباح كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فأتيت رباحا فقلت له استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت سكت. فقاعد فقعد عمر بجانب المنبر يبقى عمر فاهم ان السكوت علامه الرضا لا السكوت هنا ليس علامه الرضا جلس جانب المنبر قال عمر ثم غلبني ما اجد فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت قال فجلست بجانب المنبر ثم غلبني ما اجد فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت قال فانصرفت حتى وصلت إلى باب المسجد وإذا رباح يدعوني قد أذن لك يبا إذا مش كل سكوت علامة رضا إيه اللي عرامه لقى السكوت علامة الرضا ولا مش علامة رضا؟ السياق السياق قعدة كده السياق من المقيدات زي مثلا كقوله تبارك وتعالى لما سليمان أتى على نملة من النمال وهي تقول لي النمال ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 كان ممكن واحد يقول ان ده تبسم المغضب تبسم المغضب لان الملوك عادة عندهم عزة وعندهم كبر ليه المنصب لبسين المنصب هم بيتكلموا، كثير منهم لا يتحمل ان يقول له واحد من الرعية اتقي الله ويعمله كده شوح له بيديه ولا بتاعه يعتبر دي قله ادب ممكن يعاقبه على طول فالنمله لما قالت لا يحط منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم من قولها ممكن واحد يفسرها ان ده تبسم تبسم المغضب تبسم المغضب معروف زي حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوه غزوه تبوك وعند جاء المنافقون يعتذرون الى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب في تخلفهم حتى جاء كعب بن مالك قال كعب فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فراني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك اذا انا ممكن ثانيه تبسم تبسم المغضب اللي احنا بنسميه الضحكه الصفره يعني ها اذا رايت نيوب الليث بارزه لا تظنن ان الليث يبتسم اه يعني اذا كان اللي شفت انت نيوب اللي... الاسد يعني اوعى تكون فاكر بتحاكلك ده هو فتح بقه عشان هياكلك فاذا السياق من المقيدات ففهمنا بقى من كلمة ضاحكا دي فتبسم ضاحكا ان الضحك ده رضا ان التبسم انما هو تبسم رضا وليس تبسم تبسم المغضب يبقى اذا السياق من المقيدات فلما يجي واحد يقول ان كيد النساء اعظم من كيد الشيطان لقول إن انت تغلطان ليه لان السياق الذي ورد في سورة يوسف بخلاف السياق الذي ورد في سورة النساء الس... لماذا, كيد الش... لماذا كيد الشيطان ضعيف؟ لأنه مقابل بكيد الله ما هي الآية هي قدامك الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه مقابل بكيد الله اللي هو يكيد للذين أمن إنما النساء كيدهن عظيم إذا كان في مقابل الرجال الغلابة ما هم الرجال غلابة برضو والنسوان في الكيد مفترين يعني عندهم بقى في الكيد بسبب إيه كيد النساء في الأصل متركز في ضعفهن متركز في إيه في ضعفهن كل ما المرأة تضعف كل ما تغلب المرأة الزكية هي اللي بتظهر الضعف حتى وإن لم تكن ضعيفة ليه؟ لأن بترضي حينئذ غرور الرجل والرجل بتصار بأنه هو السيد وفوق قوي والست بقى منطق معاه وحاجات زي كده فعلى طول بيلين تغلبه ومن أعظم حباء النساء البكاء الدموع دي اللي بتنزل ما الزرار اللي بتتكه عليه فين بالظبط على طول تبص على طول أي حاجة على طول الرجل يقعد يدور على دموع مش لاقي دموع ممكن يبقى موقف يعني سيء جدا ويعني الواحد عيط بدل الدموع دم وما يعرفش يعيط برضه هم على طول سبحان الله يعني قلوبهن رقيقة للغاية وقاو في حاجة الله عالم يعني فالقصد يعني إن النساء ما قدرش أحط الكيد عشان كده السياق من المقيد إذا الشيطان إنت تقدر تغلبه ببساطة شديدة إذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى الشيطان يفر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضران فإذا دخل العبد في الصلاة رجع إليه حتى يخطر له ما بينه يخطر له ما بينه وبين نفسه يقول له اذكر كذا اذكر كذا تبص لا يتاهي وانت بتصلي في الوقت الذي اذا سمع الاذان اذا ارتفع الاذان ذكر الله عز وجل يفر الشيطان فالشيطان ضعيف زي ما, زي ما بقوله عصي فما ضر واطيع فما نفع يعني زي قلته ده كله بسبب ايه ده كله بسبب ايه انك استعنت بالله تبارك وتعالى ربك واذاك شوف النقطة هو لم يذكر نعز وجل ان الشيطان عدو له لان هزيمة الشيطان مسألة سهلة اذا اعتصمت بالله ربك حاجة كمان تخليك تغلب الشيطان وان كانت الحاجة دي عند, هي عند اهل الايمان تنفعهم اما عند غيرهم ممكن تبقى مضرة هي ايه بقى قول الله تعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه طب ايه اللي فيها لا فيها كتير ازاي الشيطان انت لا تراه فعلى قدر الايمان الذي عندك تصوره فاذا كان ايمانك متينا صار عندك كالذباب بخلاف ما إذا كنت تراه لو أنت بتشوفه ممكن يرعبك لو أنك تراه لكن صورته عندت على قدر الإيمان في قلبك كل ما إيمانك يبقى قوي كل ما تشوفه كالذر لا تأبه به بخلاف الإنس الإنس ممكن يخضك حتى لو أنت من أهل الإيمان يعني في بعض الآثار الإسرائيلية لما رأى موسى عليه السلام فرعون وحاشيته أوجس في نفسه خيفة فأوحى الله عز وجل فقال له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي ما تخافش لا تنظر إلى لباسه فالإنسان ممكن يتخض فعلا يلاقي ناس لابسين بقى شاراته الكلام ده حتى لو هو من أهل الإيمان ممكن يتخض يوع ليه لان الصورة لانه يراه أمامه ما يعرفش يتخيله على غير الصورة التي يراها يعني مثلا في محنة خلق القرآن اللي هي تولى كبرها المعتصم بدأت في أواخر عهد المأمون واستفحلت غاية الاستفحال في عهد المعتصم ثم في عهد الواثق حتى انقذ الله عز وجل اهل السنه بالمتوكل فرفع المحنه وعظم اهل السنه انذاك في علماء كبار يشار اليهم بالبنان وتعقد عليهم الخناصر واجمعت الامه على ثقتهم وامامتهم وعلى متانه دينهم ومع ذلك اول ما هبوا فيهم كده قال له عايزين ايه مخلوق مخلوق طب ده, ده فين الرصيد اللي عنده الخوف الخوف الرعب يعني علي بن مديني رحمه الله احد شيوخ البخاري واحد شيوخ احمد برضه مع ان هو يعني يعتبر من اقران احمد برضه كده لكن احمد روى عنه نيفا وستين حديثا في المسند والبخاري رحمه الله عليه قال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين ده البخاري يقول الكلام ده هو قابل من؟ قابل الأساطين الكبار أحمد وابن معين وقتيبه أمم لقيها البخاري علي بن المدين ده لما ضغطوا عليه أجاب في المحن وقال لابن عمار أخبر من بعدي أن القوم كفار الذين يقولون بخلق القرآن ولقد حبست في بيت مظلم ثمانية أشهر حتى خفت على بصري وإنك لتعلم أنني لو ضربت سوطا واحدا لمت ضعيف البن ضعيف البن ما تحملش القصة زي عمار بن ياسر رضي الله عنه لما الكفار ضربوه بتاعه قالوا له طيب خلاص هنسيبك بس اشتم النبي قل هو ساحر هو كاهن هو مجنون فعمار الكد قال هو ساحر هو كاهن هو مجنون فلما برد جلده وعاتب نفسه يعني هذا حكم على من اخرجني من الظلمات إلى النور أقول عليه هذا الكلام فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى فقال يا عمار كيف تجد قلبك قلت يا رسول الله أجدوه مطمئنًا بالإيمان قال يا عمار إن عادوا فعد فأنا عايز أقول لك إن رؤية العدو ممكن تكون من أعظم أسباب الوهن سني خافت رعب لما يشوف لكن كونك ما تشوفوش تصوروا زي ما أنت عايز إبقى من الأشياء التي يستعين بها أهل الإيمان وسخرها الله عز وجل لهم أنهم لا يروا الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إذن تصوره, تصوره كما تحب فكلام أبي حازم زي ما قلت لكم كلام يتاخذ من نصوص يعني لما تحب ترجع كلام أبي حازم إلى أصله تجد عدة نصوص كثيرة تخدم هذا هذه الفكرة يقول يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم السيء الخلق اشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه هي منه في بلاء ثم زوجته ثم ولده حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون منه ويتفرقون عنه فرقا منه وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة وان كلبه لا ينزو على الجدار حين يراه حتى إن قطه لا يفر منه حسن الخلق هو صرة الفضائل وتجد حسن الخلق سمحا في كل شيء أينما يمم وجهه رأيت سماحة ورأيت لين عريكة والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وانت عارف الصائم هذا يبذل جهدا كبيرا لا سيما في أيام الصيف يعني في الأيام اللي احنا فيها دي أيام الصيف أيام الحر الشديد والنهار طويل. وقد يكون ممن يسرد الصوم يعني يصوم بصفة دائمة. وعدين الذي يقوم ده رجل يعني يغالب يعني نفسه حتى يقوم يعني شوف ربنا عز وجل لما ذكر القائمين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا شوف كلمة تتجافى دي يعني حصل جفاء بين جنبه وبين الفراش بيكره السرير حبوش وقع نوع من الجفاء فمش قادر يحط جنب أهو دمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني بيبزل مجهودا وممكن يكون عنده شغل الصبح فشوف يصوم النهار يقوم الليل وبعدين يصبح الصبح عشان يشتغل شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بقى إن العبد أو إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم يعني الذي لا يفطر القائم الذي لا يفطر بحسن الخلق طب ازاي قالك المسألة مسألة موازين يوم القيامه هو انت يوضع العمل بتاعك في كفة ويتوضع بقى النعم ربنا عز وجل في كفة ونعمل عملية ايه عملية موازين يوم القيامه فقال لك الرجل حسن الخلق ليس له خصوم وبالتالي ما من حسنات يثبتها إلا وتبقى كما هي تروحش إنما بقى سيء الخلق ده بقى ظالم متعدي للحدود هو ده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقه وقد سأل أصحابه يوما أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم قال لهم لا المفلس رجل أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وأي نوع من أنواع البر لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار شفت سوء الخلق عمل إيه كل الحسنات اللي عملها اللي كلفته كتير من ماله ومن جهده وجسمه راحت مش كده بس ده خلصت بسبب كثرة الخصوم كل واحد بياخد على قد المظلمة بتاعت وعمل ايه يعني علشان يستعد الدنيا كلها عليه ايه اللي عمله ده ده بيفكرني بالجماعة اللي هم بيحبوا الكلاب تلاقي واحد كده شعط كده شديد لكلب قد كده وراه ومبسوط قوي بيه وفرحان بيه وساعات تلاقي مثلا راكب السياره ومركب الكلب في الكرسي الوران والكلب مطلع دماغه من الإزاز ده ويمر على محطة توتوبيس الحلم واقفه على ملأ والكلب مطلع لسانه للجميع طب البني آدم ده ده البني آدم اللي ماشي بالكلب رايح بيجي بيه ده شوف يسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا حرف ولا ضرع الضرع ليه هي الماشيه الشرع اللي نقص من اجره كل يوم قيراطان او قيراط كل يوم ينقص من اجره قيراط او قيراطان انا الشك من عندي انا القراط ده يطلع ايه قال القراط كأحد كجبل أحد طب المسكين ده اللي ماسك الكلب ده لا بيصلي ولا بيزك ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة وماشي مع البنات وبيعاقر محرمات وممكن يكون بيشرب خمر ويشرب بنجو ويشرب حشيش ده يا ما بيعملش حاجة يعني يبقى أجره ينقص كل يوم قراط ده هو لو يعني مجتهد بقى وشغل عشرة على عشرة عمله هيروح بسبب الكلب ده كل يوم ينقص قيراط سبحان الله ايه اللي عنده فده احد المفلسين احد المفلسين بس افلس بس بحاجة تاني. فالرجل حسن الخلق لما بيعمل عمل وعمل خير يعني ياخد عليه حسنة دوم يحط الحسنة مكانها ما تروحش مش حد ياخدها سيء الخلق بقى بيفرط في حسناك شوف ابو حازم بيقول ايه بقول سيء الخلق اشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه هو أول واحد يشقى بسوء خلقه ليه؟ حيجيله ضغط دم حيجيله انفجار في المخ حيجيله سكتة قلبية بسبب ايه؟ انه هو الشيء البسيط اللي ممكن يمر بأقل قدر من حسن الخلق يعملوا قد كده اهو ده بقى اللي في المثل عندنا بقولك يعمل من حبة ابه ومن النمله فيه ده خلي كل حاجة على قدها يعني خلي اجعل غضبك يوازن الجريمة يكون له لتين قد بعض يكون لتين قد بعض ما يبقاش الغضب أعظم بكثير من الخطأ فهذا البني آدم هو اللي متعذب بسبب إيه؟ ضيق الصدر الدائم عنده مش راضي بأي حاجة يبقى هو أول من يشقى بسوء خلقه حامل هذا الخلق ثم زوجته لأن الزوجة دي هي ردء الرجل لازأ فيه على طول هي المطلعة على دخائله وتعرفه على حقيقته الأولاد ما يعرفوش الأب زي الزوجة الأولاد الأب بالنسبة لهم قيبة حاجة كبيرة وكثير من الآباء اللي هم لهم سخائم ومصايب حاجبين مصايبهم عن أولادهم إنما قدام الولد يقعد منش كده و... ويتكلم بكلام الحكمة وتلاقيه وقور و... ومحترم والكلام ده مين اللي ما يعرفش, ي... اللي ما يعرفش يتجمل أمامه مراته فامراته اشقى الناس به بعد نفسه بعد نفس هذا البني ادم اشقى الناس به هي بقى المطلعة اللي بقى المطلع عليه هو اللي بيامرها بصوت القوامه بيامرها وقد تكون امراه مسكينه ملهاش مصرف ملهاش حل هتروح عند اهلها اهلها مش مستعدين انهم هم يقبلوا واحده مطلقه كل واحد عنده اللي مكفيه والبيت ضيق والمعاش على الأد والكلام ده هتروح هتبقى ثقيله جدا جدا في بيت اهلها وانت عارف المراه لما بتتزوج لو تزوجت يوما واحدا وترجع بيت ابوها مطلقه او ارمل ما تعرفش تاخد حريتها في بيت أبيها كما لو كانت ذكر تبص لها مكسوفه تفتح التلاجة مكسوفه تقعد على السفرة تحس انها مش عايزه تاكل لحد ما يقولوا يا بنت كلي انت بتكلش ليه وهي مكسوفة انها تعمل كده واه بقى لو لها ولد ولا لها اكتر من ولد ولا حاجة والولد له مطالب الولد مش عارف حاجة عايز زي ولاد العيلة وزي ولاد الجيران والكلام ده هو واهلا فقراء مثلا ما عندهاش فلوس فكل شوية الولد نفسه يجيب الحاجة ومش عارفين نجيبها الام تبقى بتقطع بقى ما بتقطع عشان ابنها محروم من ناحية ومش قادره تجيب له حاجة وفي نفس الوقت مكسوفه ان الولد عمال يتقل على الجماعه اهلها ولا بتقل. لو الجوز بقال لك يوم واحد بس لكن طول ما البنت بكر في بيت اهلها ولو عنست وفضلت طول عمرها لم تتزود هي ملكة البيت فيبقى ساعات المرأة مش لاقيها ما كان شقيه رجل وحش لا يتقي الله عز وجل فيها ورجل بقى شارد وهي إنسانة ممكن تكون تقيه إنسانة فاضلة إنسانة عايزه ربنا سبحانه وتعالى والكلام ده حصل نوع من الكره الشديد بينها وبين وفي نفس الوقت لا يجوز لها مثلا تعصيه إذا طلب حق الشرع تبقى المرأة يعني متأففة جدا جدا ضرب الرصاص اهون عليها من انها تكون مع الراجل ده ومع ذلك مش عارف تعمل حاجة هي ليه بسبب انها مطلع على ده خائلة عارفة كويس جدا ممكن يخدع ولاده ممكن يخدع الجيران لكن يخدع مراته لا ممكن اتجمل قدام الناس بحلها لكن ما اعرفش اتجمل امام امرائه وبعدين ولده الطائفه التالته بقى اللي بيشكوا بهذا البني ومش كده بس ده قالك حتى الحمار اللي بيركبه تبص تلاقيه ظهر الحمار كله دم دم ليه مع العصايه كل شويه عمال يحفر فيه في ظهر الحمار عايز الحمار يجري في ضرب الحمار ما مش جايب بعض حمار بقى مش نافع في الضرب فيقعد بقى ايه يقعد ينخسه بالعصا لحد ما يجيب دم اه ده شقي شق يا الكلب بتاعه بول حتى الكلب بتاعه لما يشوفه ينزو يبول على الجدار من الرعب والقط يهرب منه الكلام الرجل سيء الخلق اول ما بيموت يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب وما يسود ابدا الا ذو خلق رسول الله عليه الصلاه والسلام استرق قلوب الناس جميعا بحسن الخلق حتى أنه لما قيل له في قتل عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق ونفاق عبد الله بن ابي كان مشهورا بين الناس جميعا فقالوا لنقتنه فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه الكلام ده فيه, فيه نكتة لطيفة أو أكثر من نكتة النكتة مش الحاجة اللي تضحك يعني النكتة هي الشيء الطريف المستملح اللي انت لما تسمعه تهز راسك من العجب والاعجاب يعني ادي معنى الايه معنى النكته شوف الكلام معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا سمى نفسه ما قالش معاذ الله ان يتحدث الناس اني او ان رسول الله يقتلوا اصحابه قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتلوا اصحابه دي اول نكته ثاني نكته قال اصحابه ولم يقل صاحبه هم ما طلبوش يقتلوا أكثر من واحد طلبوا ان يقتلوا رجلا واحدا فقط إذ ليه جمع ليه جمع يبقى عندي نكتتين في الكلام عشان أبين لك النكته الأولانية في تسميته صلى الله عليه وسلم لنفسه أقول لك حديث والحديث ده مشهور معروف لما امرأة امرأة مخزومية كانت تسرق المتاع وتجحده تأخذ المتاع وتجحده أو تسرق المتاع فرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فاستشفعوا بكل شفيع امرأة مخزومية بني مخزوم يعني قوم لهم شرف تتقطع ايد وحدة يبقى عار على بني مخزوم كل ما يذكر بني مخزوم آه مش هم الجماعة اللي تقطعت وحدة دي عشان كانت حرمية يبقى عار على بني مخزوم مش متحملين الحدوثة دي فاستشفعوا بكل شفيع والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل لان اذا وصل الحد الى الحاكم لا يجوز له ان يسقطه ما عادش حقه بقى صار حقا لله محضا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود بينكم واحد غلط في واحد سرق وواحد مش عارف ايه استابوا مع بعض خلصوها مع بعض اذا خلصتوها مع بعض ماشي ما خلصتاش مع بعض رفعتها للسلطان خلصت ما عادش حد يقدر يسقط الحد ولا الحاكم نفسه عشان كده الرسول عليه السلام ما ابى فبعت له مين أسامة ابن زيد وهو الحب ابن الحب يعني غالي ولو مكانه عند الرسول عليه السلام فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله خلي بالك بأم الكلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده خلي بالك بقى. ما إيش والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يده لأظهر لا اسمه الشريف في الكلام وكرروا مرتين. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ايه معنى الكلام ده قال لك في الحدود ما فيش حاجة اسمها انت ابن مين فاطمة بنت محمد صار محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحدود كاحاد الناس ملوش منزلة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحدود وقال لقطع محمد حتى يبين ان هناك فرقا بين الأب وبين الحاكم الحاكم لما يتلبس بمعنى الحاكم مفيش فرق بين ابن وابن الناس كلهم زي بعض عشان كده قال لقطع محمد يدها باعتباره حاكما وان هو مش هيعامل بنته معاملة خاصة لبنته زي الناس فهنا بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه الذي افهمه من ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم هنا ان كثيرا من الناس لا سيما اللي هم في حواش البادية بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتلذذوا ولم يتأدبوا بأدب النبوة لم يذوقوا من أخلاق النبوة مثلما ذاق القريبون منه صلى الله عليه وسلم فكان الواحد من هؤلاء الأعراب يأتي يعامل النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن تأتيه النبوة كان يضرب به المثل في الحكمة وحسن الخلق وتمام العقل والأمانة فهؤلاء الذين يمكن أن يستجيبوا للشائعات من هؤلاء من لا يتأدب معه كنبي بالذات الأعراب كثير منهم كان يقولوا يا محمد غير اللي عايشين جنبه يقولوا يا رسول الله فهؤلاء الأعراب اللي هم لم يتأدبوا كأدب أهل الحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانوا ينظرون إليه أو كان من الممكن أن ينظروا إليه كمحمد فهو بيقول كده معاذ الله أن يتحدث أن محمدا أي الذي سبقت سيرته وانتشر خلقه حتى قبل أن ينبأ أن يخالف ما هو معروف عنه عليه الصلاة والسلام فيقتل أصحابه دي النكتة الأولى النكتة الثانية أصحابه هكذا بالجمع وليس بالمفرد لأن الناس يزيدون في الكلام يبقى الخبر قد كده وبعدين كل واحد ياخد الخبر يحط عليه التحبيشة بتاعته المقدمة والمؤخرة مش احنا قلنا الكلام سياق وسباق سياق وسباق ولحق اهو كثير من الناس يحطوا السباق وحط اللحق من عنده المقدمة والخاتمة يبقى البتاعة قد كده قصة قد كده يعمل لي منها تلت مجلدات ينفق ده من واحد لواحد لواحد لواحد يبقى ما قتلش واحد بس ده الواحد واثنين وثلاثة واربع وسمعنا وقيل وروية وحكي ونعن نستخدم الفاظ التمريض دي على بال ما يوصل الخبر لآخر واحد في الجزيرة يكون دبحهم كله فالرسول عيسى راعى بقى المصلحة دي طيب رجل محترق بالنفاق احنا حفظينه لا هيخفى علينا أمره ولا الكلام ده كلنا عارفينه يفضل زي ما هو فيش مشكلة احنا كلنا سنحذر منه وهنعمل حسابه لكن اذا قتل هيقول لك محمد الصادق الامين حسن الخلق قتل يعني قال لك ده حسن الخلق حتى يمنع انك أن تقتل صاحبك حتى لو كنت رجلا مجردا مش منتشنابي بقى لا رجل عادي بس احنا عارفينك بحسن الخلق ازاي تقتل صاحبك ازاي يعني فين الوفاء فين الـ الـ الـ الإحسان وفين الكرم كلام ده فيوم ما تحملوش المسألة ده. إذن بقاؤه مع معرفتنا بشره أقل خطرا من قتله لأنه لما يوصل على آخر الجزيرة زي ما احنا بنقوله حتبصت تلاقي الدنيا كلها بتقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه جميعا ولذلك يعني قيل لشعبه ابن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثونا القصاص جمعتوا الموالد اللي يحكي لك حكايات وبتاعه والجمل وجال النبي واشتكى قال له هس وقام عمل له كده قامت الشفة بتاع الجمل دي تقطعت نصين ما هو ناس يقول لك كده ليه شفت الجمل مقسومة نصين كده قال لك عشان النبي قال له هس هس ما تشتكيش يعني وقام حاطط ايه سبعه على شفته كده قامل حصل اللي حصل وقال له قصة بقى ميمونة دي اللي انا مش عارف يا جايبينها منين وودنهم قطع وملخّرهم قطع النبي جاها مسك إيه مسك ملخّرها تف عليها ولزأها ومسك ودنها وتف عليها ولزأها وبتع وانت عارف العالم جاها بقى يسرّخ وبقى ويطلع العم ويرميه على الرجل الصيّط اللي عمال يتكلم هم دل القصاص اللي شعبه ابن الحجاج رحمه الله قيل له لما لا تحدثون القصاص قال أخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراع السيناريو بقى والحبكة والمش عارفيه والكلام بقى لي اللي ما ده فأحنا بنقوله هو نشوف الحسن الخلق هذا إنسان كما قلت يمضي إلى الله تبارك وتعالى وليس له خصوم البتة بخلاف العبد الفاجر اللي هو زي ما احنا بنقول يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب طيب معلش انا بقى بستأذن بقى الاخوه مش, مش هنتلقى النهاردة صلاة علشان خاطر انا عايز اخلص كلمتين لابي حازم ابو حازم الحالو كلام كثير بس انا هاخد الحقيقة حاجتين شو بقول ابو حازم ايه بس انا عايز يعني خلي بالك من, من الكلام الجيدة لان الكلام الجيدة مهم واللي بيروي عن أبي حازم تلميذه الإمام الكبير العلم الحبيب المحبوب سفيان بن عيينة اصل سفيان بن عيينة ده أنا بحبه جدا ولو في قلبي موقع قديم وبمناسبه سفيان أنا يعني الحياة كنت شفت له رؤية لسفيان بن عيينة كنت أياميها بشرح في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله في المصطلح في علم الحديث وإن شاء الله أنا عارف أن فيه جماعة من يبعت له رسائل دائما يقول لك أنت بطلت تقول في علم الحديث ليه؟ فإن شاء الله بإذن الله أن أحيانا الله عز وجل والتقينا في هذا المكان مرة أخرى المحاضرة الجاية يبقى فيها مصطلح ليه؟ لأن احنا إن شاء الله هنبدأ برضو حديث جديد الحديث الجديد حيبقى فيه برضو إيه؟ فيه برضو كلام عن المصطلح. هنكمل. شيء من التدليس بقايا أنواع التدليس الباقية وبعدين نذكر ما تيسر من إيه علم الحديث اللي هو المناسب للحديث الذي نشرحه في سيد المهم ان كنت بشرح بقى في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله ووصلت إلى بحث الشاذ وأديت للطلبة أمثلة كثيرة عن البحث الشاذ على أحاديث سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أبي عروة البصري ومالك بن أنس ومحمد بن وليد وعقيل بن خالد يونس بن يزيد لهم أصحاب الزهري يعني. أصحاب الزهري جبت أنا أحاديث للزهري وابتديت أشتغل على الأصحاب الزهري بقى. فمن كتر بقى ما أنا شغال في الأمثلة وعمال أحضر وحاجات زي كده فرأيت رؤيه لسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وأنا بحبهم جدا يعني وطبعا علماء الحديث كلهم يعني أنا عايش, أنا عايش مع رواة الحديث وعلماء الحديث أكثر مما أعيش مع أهلي وأولادي وبالي ثلاثين سنة على الحدوته دي للنهار اساميهم قدامي في الأسانيد أو إن أنا بقرأ في سيارهم فحصل بينه بينهم محبة فشفت بقى فيما يرى النائم ان سفيان ابن عيينة ومعمر ابن راشد بيتخنقوا الاثنين وهم في بلكونة في الدور التاسع في عمارة كده في الدور التاسع وهم الاثنين مسكين شيش بلكونة شيش يعني الشباجة على البلكونة ده وعملين يزقوا بعض كده وفجأة نط هما الاثنين من الدور التاسع بالشيش ده وقفوا على الأرض وبيتخنقوا ف أنا جاي بقى عليهم فسفيان بن عين قاله إيه قال لمعمر إيه قال أتى من يحكم بيني وبينك فلما جيت عندهم فبدأوا يحكموني يقول كل أحد يقول القضية أنا مش فاكر الحياة إيه القضية اللي كانوا مختصين عليها المهم أنني قضيت فيها لمعمر على سفيان طلعت سفيان غلطان يعني وسفيان بن عينة أنا مش فاكر شكل معمر في الرؤية لكن فاكر شكل سفيان عشان سفيان عمل حاجة معينة لازقت في قلبي على طول سفيان شكله اللي أنا فاكره انه كان أبيض وشه يعني فيه, فيه طول لحيته خفيفة ووشه عليه بهاء كده عليه نور فلما قضيت لمعمر على سفيان بكى سفيان هو ده اللي خلاني افتكر شكله بكى سفيان وقال لي والله إنك لأحب إنسان إلي على وجه الأرض أنا حبيت سفيان أكثر من الرؤية دي لأنني لما قضيت عليه رضي وما قالش كلمة حق يعني إنه زعلان مني أو أشاح بوجهه عني عشان قضيت عليه فتأولت في قول سفيان أو أو ورد على ذهني انا ذاك لما سفيان قال هذا الكلام قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هي ويسلموا تسليما دي ان هو لما قضيت عليه بكلام النبي عليه الصلاه والسلام انا ذاك لان انا فاكر ان انا قلت له حديث بس أنا مش فاكر الحديث ولا فاكر الخصومة ولا الموضوع فسفيان بن عيينة ده انا بحبه وبحبه يعني ولما يعني الواحد منكم يقرا ترجمه سفيان بن عيينة او يقرا ترجمه سفيان الثوري ده برضه إيه يعني هيحس ان انا معذور أن أنا معذور في محبة هؤلاء الفضلاء ومن يوم ما انا يعني بحب سفيان وانا بقول انا كنت بقول لنفسي لو تزوجت اول ولد هسميه سفيان فضل بقى مش عارف اسمي بقى مش عارف اسمي يعني امي سمت ولد واخويا الكبير سمى ولد الولد الثالث قلت بقى لو أنا هروح لأمي أو هروح لأخوي وأقول له سمي مش هيقدر يسمي سفيان كان غريب أو الاسم قلت أحسن حاجة أطلع على السجل المدني واكتبه وخلاص تحصل حصل وهنعمل يا جماعة وأقدر أغيره ازاي وكده فين ما سميت سفيان أسأل الله أن يبارك في أولادي وأن يبارك في اولاد المسلمين جميعا يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله عن أبي حازم لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد ولا يعور ما بينه وبين الله إلا عور فيما بينه وبين العباد لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها إنك إذا صانعته مالت الوجوه كلها إليك وإذا استفست ما بينك وبينه شنيتك الوجوه كلها والله كلام أغلى من الذهب الكلام اللي أنا بقوله الكلام اللي قاله أبو حازم ده والكلام اللي قاله أبو حازم ده يدور على محورين. لأن كلامه يقول لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أحسن ما بينه وبين العباد المحور الأول في هذا الكلام أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وهذا الأصل له أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما في كتاب الله عز وجل فقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه الجزاء من جنس العمل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الجزاء من جنس العمل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 لما واحد يكون جاي لك وانت توسع له مكان يحملها لك يحملها لك مش بقى زي الطفيليين بقى طفيليين برضو بيستغلوا الحتاة دي زي ما روى الخطيب البغدادي في كتاب تطفيل واحد اسمه بنان بيموت فالغلام بتاعه بنان مشهور جدا جدا بانه بإط... طفيلي يعني بتطفل على كل حاجة كده فعبده بقول له اوصني فقعد يوصي وصايا كتير كده من ضمنها ايه قال واذا لقيت المكان ضيقا فقل للذي بجانبك لعلي ضيقت عليك هيم وسعلك على طول ده بقى ايه عشان ياخد راحته ما هو اصله ده رايح ياكل فلما هيتفعص كده في وسطهم المعده بتاعته برضه عامله كده وهو عايز يملاها على خيرها يفتح الحزام على الرابع بقى ولا حاجه فهو لما يقوله بقى أنا, انا اسف ان انا زنقتك يقولك ياخد زنقتين ولا حاجه خد راحتك ها يقولك ده مكان واحد جنبه وام ايه رايح كده يعني أنتم تأخذوا راحتك وأنتم تفتح الحزام على راحتك يعني لا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إما في المجالس لأن الجزاء من جنس العمل زي ما أنت أفسحت الواحد لما تروح مكان تاني برضه يفسحه لك أو أنك أنت إيه أن يفسح الله عز وجل في صدر لك في صدور الخلق وبرضه قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يفقهوه ما الجزاء من جنس العمل اللي تعمله هتلاقيه وتلك الايام نداولها بين الناس اما في السنه ففيها كثير طيب منها مثلا حديث ابن عباس وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه عف وسلم عفوا حديث جندب بن عبد الله البجلي وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به اللي انت بتعمله هتشوفه بتسمع يعني تعمل رياء وسمعه عشان الناس يتكلموا وقولوا مش عارف ايه وعمل ايه وخليه والكلام ده سيسمع الله بك لكن بما تكره ما من سريره تخفيها إلا ويظهرها الله عز وجل ومن يرأي يرأي الله به أما حديث من عباس اللي, اللي كنت عايز أقوله اللي هو رواه الإمام أحمد والطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمح يسمح لك الجزء من جنس العامل برضو زي تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم كن سمحا ادي معنى اسمح اسمح يعني كن سمحا خلي عندك اخلاق وانت بتتعامل ما تضيقش على خلق الله اذا واحد اخطا فاراد ان يعتذر اقبل العذر بتاعه في بني ادمين كده بيبقى عندهم غل تحاول ترضيه ما يرضاش ابدا زي الست اللي هي اللي في حديثهم مزرع الست الأولانية دي أول واحدة مسكت جزء دبحيته دبح قالت إيه زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سمين فينتقى لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى يعني وصفته بسوء الخلق على بل ما ترضيه كأنك تسلقت جبلا عبل ما ترضي لا في خصوم رجل جاء معتذرا وقال أنا أخطأ أسمحني لماذا لا أفسح له من صدري ليه لا سيما إذا كان المرء حسن الخلق إلا أن يكون عند هذا الحسن الخلق شيء من المصلحة ان هو يستمر قليلا لكن ما يسوءش فيها ومع ذلك لو الإنسان اسقط هذا الذنب على طول يحم... الطرف الثاني يحمل الجميلة له ف السماحة، السماحه دائما مقرونه بالصبر لان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاسلام افضل قال السماحة والصبر اصل انت هتسامح مين هتسامح واحد برضه بيتعدى عليك واحد بعضهم زهق عشتك فأنت لازم تصبر. يبقى عندك صبر الأول، برعة اللي هو عمله لك، وفي نفس الوقت بذلت ليه، بذلت المسامحة وبذلت الإحسان. من الأحاديث برضو اللي فيها اللي هي تقرر هذا الجزاء من جنس العمل. حديث أسماء بنت تأبي باكنة رضي الله عنهما في الصحيحين، لما قالت يا رسول الله إنه لا يدخل بي... لا يدخل بيتي شيء. إلا ما أدخله الزبير ابن العوام رضي الله عنه وكان زوج أسماء يعني بتقول يعني أنا ما عنديش مالية خاصة بي ماليش فلوس خاصة بي كل اللي في بيتي اللي الزبير بيجيبه أعمل إيه يعني بتسأله يعني أعمل إيه طب أنا عايزة أتصدق وعايزة أنفق والكلام ده أعمل إيه قال لها أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك الوكاء اللي هو الحبل اللي انت بتشد بيه فم القربة أو فم الصرة أو حاجة زي كده تقفلها يعني. لا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك وقد ورد اللـ اللـ اللـ لا توعي يعني ما تعديش وقد ورد هذا صريحا في اللفظ الآخر لا تحصي فيحصل الله عليك خلاص يبدأ عنده رجل منع الجزاء من, من جنس عمله يمنع زي ما في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح يصبح على العباد يعني إلا وينزل ملكان يقول الأول اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا أنا عايز الناس البوخ اللي مش عايزين يتصدق ولا عايزين يستوعب الحديث ده شوي اعط منفقا خلفا إذا أنفق ربنا بيخلف عليه بينفق عليه برضه إذا أمسك ربنا بيتلفه له يتلفه باي وجه من وجود تلف ابنه يمرض مثلا يلف على كل الاطباء يحتاروا ابنك سليم ازاي الولد مش قادر يقوم من الفراش هو كده السليم احنا مش عارفين هو ايه. لكن انصحك تروح بيه ما اوروبا تروح بيه امريكا تروح بيه استراليا تروح بيه البلاد واقي الوقت تركب الافيال هو دي كلها مش مصاريف بيحب الولد وعايز الولد يصح اطلع ينفق بقى الفلوس ينفق الفلوس في الاخر ما اكتشفوش العله وموت الولد او ده تلف من ضمن التلف اللي ممكن يصيب العبد عشان بسبب انه ايه بسبب انه امسك فده برضو الجزائي من جنس العمل اعطي منفقا خلفه زي حديث عياض بن حمار المجاشية في صح مسلم اللي هو يعني اوله ان الله مرني ان اعلمكم مما جهلتم في يوم هذا كل مال نحلته عبدا حلال الحديث الاول كده يعني من ضمن الحديث بيقول وإن الله أمرني أن أحقق ريشا قلت ربي إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة يثلغوا رأسي يعني يشجوه يفتحوه يعني يفتحوه دماغي فيدعوه خبزة خبزة تعرف غيف العش غيف الخبز ده لما بتحب تأكله تعمل فيه إيه بتقطعوا بتقطعوا لقيمات كده فبيقول ربي لأن الله عز وجل أمر أن يحرق قريشا قال أنا لو سأحرق قريشا هيفتحه دماغي يعني يغلبوني يهزموني ويوقعوا الهزيمة بي إذن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة فقال استخرجهم كما استخرجوك الجزم جيس عمله استخرجهم كما استخرجوا مش هما طلعوك من مكة انت طلعهم برضو من مكة استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك سنعينك في الغزو وانفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك حديث جميل جدا جدا لعل يعني هو يحتاج الى حلقه او حلقتين والله حبينا نطلع الفوائد بتاعه ان حديث سياقه جميل وطويل يبقى شوف برضه قصه الجزاء من جنس العمل وفي كمان حديث رائع ايه في الجزاء من جنس العمل معلش انا هقوله ويعني المحور الثاني بقى هتكلم فيه برضه كلام يسير وهيجي معانا في الايام القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى الحديث ده هو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في آخر كتاب التعبير من صحيح الإمام أبي عبد الله اللي هو البخاري يعني كتاب التعبير أحد الكتب بتاع صحيح البخاري التعبير اللي هو تأويل الرؤى يعني اللي هو تأويل الرؤى آه ده آخر حديث في الكتاب حديث طويل أوي بس نأخذ منه الجزء الشاهد الذي أريده في هذا الموضوع قال سمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول لاصحابه هل راى منكم احد الرؤيا فيقص عليه ما شاء الله كل واحد يشوف رؤيا يقصها عليه فيؤولها واحيانا تاويل الرؤى كانت تبقى زي مثلا حديث عبد الله بن سلام لما لقى نفسه كده ايه متعلق في حلقة كده في السماء حبل نازل من السماء وفي حلقة كده هو ماسك فيها كده ومتعلق فلما ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنني استيقظت من نومي والحلقة في يدي مسك كده فقال له أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقة وفي اللفظ الثاني قال له أنت تموت على الإسلام تشوف رؤية قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة عبد الله بن عمر برضو لما كان بنام في المسجد أيام كان عزبا قبل أن نتزوج يعني. فبرضو إيه قال عبد الله كان الناس يرون رؤى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقصونها عليه في يوم يقول لهم فممكن الرؤية تبقى بشارة زي ما قلت لكم فعبد الله بن عمر نفسه يشوف رؤية علشان يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام فيوم يأول هاله يطلع فيها بشارة المهم ففي ليله من الليالي قال لنفسه قال ايه لو كان فيك خير الله رأيت رؤية وفعلا شف رؤية بس رؤية اللي شفة ايه قال رأيت اثنين يجراني الى النار حتى اوقفاني على شفيرها على, على الجدار بتاع النار كده هو قال ونظرت فيها فإذا رجال معلقون من أرجلهم عرفته فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار استيقظ ابن عمر على الرؤيا المرعبة دي طيب هيحكي للنبي يقول له إيه يقول انا شفت النار وبيجروني للنار خاف خاف يبقى وراها حاجة، فقصها على أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين، فحفصة قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرة، عشان كده الرؤيا مش لازم تطلع، مش لازم تقول الرؤية بAZEيها، ها؟ الجماعة الفهلوية اللي بيفصلوا الرؤيا بالفهلوة، هاي يقول له والله يا مولانا أنا شفت كده كأننا في ح في غض برسيم. يقول سنة سنتك خضرة إن شاء الله قال. إيه الخضرة ليه أصل بسيم أخضر و... ومش عارف إيه خلص سنتك خضرة إن شاء الله طب يا مولانا شفت إن أنا باكل بصل يقول له صن علي ها؟ صن علي شوي لحد ما نفهم الموضوع لا الرؤية مش فهلاوه الرؤية علم كبير وفق فقه. فقه كبير فمش لازم الرؤية يبقى, نار يبقى النار يبقى مش لا مش لازم مكتجي عكسي المهم جاءت البشرة حفصة رضي الله عنها قصة الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عبد الله رجل صالح وفي اللفظ الآخر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال راوي الحديث فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليل فكل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما تحرقنا حد شاف رؤيا إذا حد شاف رؤيا زي ما احنا حكينا كده مثالين ولا حاجة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤولها ففي يوم من الأيام قال لهم هل راى أحد منكم رؤيا فما فيش حد قال له حاجة فقال لهم إيه أنا رأيت رؤيا إيه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رأيت رجلين والرجلان ملكان يعني الامه جبريل و ميكائيل كما ورد في الحديث ابتعثاني اووموني وقال لي تعالى واخذوه في سياحه يقول عليه الصلاه والسلام فمررنا على رجل نائم ورجل قائم على راسه يعني واحد نائم والثاني واقف جنبه اللي واقف ده في يده صخرة تمام؟ يقذفها على رأس هذا النائم فتفتت الرأس ويتدهده الحجر يتدهده الحجر يتدحرج كده فيقوم يروح واقف ده يروح يجري يجيب الحجر تاني على ما يرجع تكون راس اللي نايم ده رجعت سليمة تاني يوم خبطه بالحجر مفش راسه، الحجر يتدهده يتدحرج. يروح على ما يروح يجيب الحجر ويرجع على راسه ويرجع التاني سليمة يخبط على راسه وهكذا فقال عليه الصلاة والسلام ما هذاني فقال لي انطلق انطلق حتى اتينا على رجل متجع وعلى رأسه رجل بكلوب كلوب زي ماطوة كده سكينة يعني بس سكينة مشرشرة السكينة سكينه اللي هو اللي الحد بتاعها مشرشر زي المنجل والشرشره والبتاع والكلام عشان تبقى ايه تبقى حاميه جدا يعني واذا بهذا الذي بيده الكلوب السكينة دي يشرشر شدقه بي بيقطعه يشرشره بقى من شدقه الى قفاه ومن منخره الى قفاه ومن عينه الى قفاه عمل يعني شرح في كده يقطع فيه من من من من صدقه لحد افاه من عينه الافوه من منخره لقفاه وبعدين يوم رايح على الناحيه الثانيه ديت يشرشرها برضو من هنا لهنا لهنا على ما يخلص هنا تكون دي رجعه سليمه تاني يوم رجع له واعد ايه يشرشره ويقطعه وحتت كده رايح جاي بقى ايه فالرسول حسين قال سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق قال فأتيت شيئا أحسبه قال التنور حاجة فرن يعني والفرن دا مغلق وفيه رجال ونساء عراه فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا ضوضوا صرخوا عملوا ضوضاء يعني الكلام دا فقلت سبحان الله من هؤلاء فقال لي انطلق, انطلق حتى أتيت نهرا أحمر مثل الدم الماء بتاعته حمر زي الدم وفي هذا النهر رجل يسبح شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة اللي بيسبح ده يقعد بقى يسبح بقى في النهر وتالى حد ما يصل لمين لللي قاعد على الشط فاللي قاعد على الشط يقذفه بحجر فاللي بيسبح ده ياخد الحجر ببقه ويقعد يسبح يعمل دورة في هذا النهر ويرجع لللي على الشط يمرمي بحجر ياخد الحجر يفغر له يفتح بقه يعني يلتقم الحجر وبعدين يروح يسبح والكلام ده قلت سبحان الله ما هذاني قال لي انطلق طلب الحديث طويل طويل وجميل وفي معاني كثيرة لكن هو ده القدر اللي أنا عايزه فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما تات الرحلة وقد رأى فيها أشياء أخرى غير, غير اللي أنا قلت ده فطلب تفسير ذلك طلب من جبريل وميكائيل عليهم السلام له الذي رأى شباء الجزاء من جنس العمل ما احنا, احنا عملين اصل في الاصل جزاء من جنس العمل فقال اما الرجل النائم والتاني اللي واقف وعمال يضرب الصخرة على راسه ده فهذا رجل اوتي القران فنام عنه عفوا اوتي القران فرفضه وترك الصلاة المكتوبة اوتي القرآن فرفضه رفضه يعني ايه يعني رفض ان يمتثل احكامه رجل اوتي القرآن يرفض القرآن كثر حجج الله عليه يريتك انجاه نعرفش حاجة ربما نفعه جهله بان يخف عليه العذاب لكن ده القرآن رفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة بينام بقى إيه عشان بينام وحط راسه كده يبقى راسه لازم لازم تتفاشفش بقى بالحجر وأما الرجل اللي هو بقى واقف عليه واحد بكلوب عملي شرشر بقى من شبقه إلى قفاه من منخره إلى قفاه من عينه إلى قفاه فهذا الرجل يخرج فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق واحنا في عصر في العصر الذي إذا كذب الرجل الكذبة فيه بلغت الآفاق عصر الفضائيات وكما يقول السماء المفتوح كان زمان واحد يكذب كذبة يدوبك يعرفها مثلا أمة من عشر عشرين لو هو حتى يعني له منصب كبير ولا حاجة وكذب كذبة على الأقل الناس اللي حواليه اللي بيعرفوه أهل بلده اللي بيعرفوا لا النهارده يكذب الكذبة في الفضائيات ولا بتاع الدنيا كلها تعرف تبلغ الآفاق فده بقى الجزاء من جنس العمل هذا اللسان هذا الفم الذي يتكلم برضو شرشرة هذا إلى قفاه والناحيه الثانية برضو شرشرت إلى قفاه رجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق أما الناس العراه اللي هم رجالا ونساء محطوطين في فرن وبجلهم النار من تحت من تحت الفرن فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا أي أحدثوا ضوضاء وأحدثوا صراخا فقال للنبي عليه الصلاة هؤلاء الزنات والزواني الجزاء من جنس العمل لما وردت عليهم نار الشهوات فلم يردوها بالأسباب الشرعية أحرقتهم نار الآخرة والجزاء من جنس العمل لأن الشهوة دي زي النار بالضبط لما الانسان تدركه الشهوة يبكينه بيحترق رسول عيسى صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء هذه سبب الأسباب الشرعية التي تقتل الشهوة وفي أسباب أخرى كثيرة منها قلة الأكل ومنها التحول عن بلد المعشوق المحبوب والمعشوق والبتاع علماء يعني لهم إيه؟ لهم حاجات معينة كده أن الإنسان يتخلص من المسألة دي فلما زي ما, زي ما قلت وردت عليهم نار الشهوات فلم يردوها بالأسباب الشرعية التي أمروا بها أحرقتهم النار الحقيقية والنكتة كمان أن اللهب يأتيهم من أسفل لان الاله التي عصوا الله بها انما هي في اسافي لابدانهم برضو الجزاء يكون من جنس العمل يبقى اخيرا الرجل الذي يسبح في نهر الدم او في نهر احمر مثل الدم فقال له صلى الله عليه وسلم هذا اكل الربا وطبعا هنا رمزان في هذا المشهد المشهد الاولاني انه لون احمر زي الدم لان اكل الربا مصاص للدماء يمص دم الناس عوقب بانه بيسبح في نهر مثل الدم الحاجة الثانيه انه ما خدش حاجة معاه الذي ناله هو الخيبة والخسران المكنى عنها بالحجر والحجر ده كناعا إيه كناعا خيبة والخسران لأن الحجر ما بنبتش تزرع في الحجر ما ينبتش زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر أي أن الولد لا ينسب إلى أبيه إلا إذا كان هناك الفراش الشرعي اللي هو جاء به العقد الشرعي أما إذا زنى رجل بامرأة فله الحجر الحجر اللي هو الخيبة والخسران يعني مش الحجر اللي هو الرجم لان في بعض الناس قال لك الحجر كنايه عن الرجم نقول له لا لأن يفترض أن الذي زنى بكر غير محصن غير محصن باجماع الأمة بالنص والاجماع أنه يجلد ولا يرجم إنما الذي يرجم هو, ليه؟ هو الزاني الذي احصن يبقى الحجر هنا مش كنايه عن الرجم إنما الحجر كان عن خيب والخسران باء بإثم الزنا ولم ينسب الولد إليه فيبقى هذا المرابي اللي عمل يرابي وكتر في ماله مضى إلى الله عز وجل حسيرا خاسئا والورث هم اللي اخذوا المال اتمتعوا به وهو اللي دخل النار به لمن يعني بتلم الفلوس؟ ماكفاتي تبقى مستور وعيالك مستورين يباكلوا يشربوا وما تشحتوش وتموت وانت مستور انت عايز يكتر من كده والذي أعطاك من المال يعطي أولادك لأن ربنا عز وجل خزائنه لا تنفد فانت محروع عليه يعني ميت على ايه بتدور عليه بالضبط يعني خذ المال من حله فده بقى ايه الجزاء من جنس العملة الجزاء من جنس العمل يعني القاهدة دي هذه قاعدة نفيسة وعليها عشرات الأدلة سواء من القرآن أو من السنة. هاي بقى حاجه حاجة بس مهمة وإن كنت الحقيقة يعني كانت تستحق ان أنا يعني إن أنا أفرد لها كلام كثير لكن انا برضه هنبه على يعني بعض المعاني. شو بيقول أبو حازم؟ بيقول ولا وجه واحد ايسر من مصانعة الوجوه كلها إنك إذا صانعته مالت إليك الوجوه كلها وإذا استفسدت ما بينك وبينه شنئتك الوجوه كلها عايز يقولك لك وحد الجهة وحد الجهة لا تبغ بعملك إلا وجها واحدا ألا وهو وجه الله تعالى هتستريح. لأنك إذا صانعت وجها واحدا استراحت. لأن كل الوجوه لن ترضى عنك أشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في, في, في هذا المعنى اللي هو يعتبر الدليل لأبي حازم رحمه الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون شوف المثل ده وروعه المثل ده ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون عبد والعبد ده اشتراه عشر شركاء والعشره متشاكسون ما بيحبوش بعض وبيعندوا بعض واحد يقول لي العبد انت يا ابن هاتلي الحاجه الفلانية يروح يجيبها التاني يقول له لو جبتها حضرابك التالي تقول له اقعد الرب يقول له انت قاعد ليه اقف واذا ما عملش الامر حيئزيه الامر انا قلت له روح هات الحاجه دي وهو رايح التاني قال له اقف مكانك ما تتحركش طب يعمل ايه العبد ده اذا ما جابش هيضربه مين اللي قال له هات اذا راح جاب هيضربه اللي قال له اقف متشاكسون اشقى العباد هو العبد ده اللي اسياده دول كلهم متشاكسون اذا ارضى واحدا اسخط الاخر يبقى تعرضا للعقوبه دي اول حاجه ثانيا ملوش جيمين على حد لو حب العبد ده يميل على واحد يقول له والله انا مزنوق في هالشين يقول له انا مزنوق في هالشين انت فاكر هديك حاجه انت مش فاكر لما قلت هات الحاجه الفلانيه علان قال لك وقف وقفت يعني سمعت كلامه وما كلام انا روح له هو بقى يروح للثاني يقول له الا انت مش فاكر لما كنت انا قلت اعمل ما عملتش وفلان قال لك مش عارف روح له هو يبقى مفيش واحد بيضله شغلان ليه لانه لا ولا احد من هؤلاء يحفظ له جميلا خلاص يبقى لن يناله نفع من هؤلاء لانه كله سخط عليه وفي نفس الوقت هو غير متجنب للضر الواقع من هؤلاء عليه فربنا تبارك وتعالى بيقول ايه وبيقول بيقول الكلام الواضح ده علشان يتفهم كيف تعبدون الهه شتى وتدعون رب العالمين هذا أيسر لكم هو أنتم أخوكم راح فين ربنا عز وجل بيقول ولقد, المثل ده ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون نحن بيكلمكم باللغة الرفمات ولا بنكلمكم بخطاب ولا لغة أنتم مش عارفينها هو ان لما يضرب المثل والامثال من باب المبين يعني واضحه زي الشمس أي بني ادم عنده اي قدر من الفه يفهم المثل المضروب فده قرآن عربي غير ذي عوج لا معقد ولا جبنا لكم كلام معقد مش عارفين تفهموه ولا الكلام ده وضربنا لكم من كل مثل وادي المثل اللي ضربناه لكم ومع ذلك انتم مصرون على الشرك تدعون الله عز وجل وتعبدون غيره من الهه لا تضر ولا تنفع هل يستوي العبد ده اللي احنا صورناه بالصوره دي عاشره من الناس اشتروه ومبهدلين البهدله اللي انتو سمعينها دي هل يستوي هذا العبد ده مع اخر سلما لرجل او سالما لرجل كما في قراءة ابي العلاء ابي عمرو بن العلاء ويعقوب سالما لرجل اللي اتندلوا زي بعض طب اللي سالم لرجل ده يعني واحد له سيد واحد يقول له روح المكان الفلاني ما فيش حد يوقفه إذا عمل ما أمر يبقى برضو اتخذ جميل عند سيده لما يميل على سيده يقول له أنا عايز كذا وكذا كله والله انت عبد مطيع وكويس وبتاع الكلام ده خد ما فيش مشاكل انت عايز ده يبقى زي ده هل يستويان مثلا أي بني آدم عنده أي قدر من الفهم هيقول لا يستويان مثل عشان كده ربنا قال خاتم الآبية الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يعني الحمد لله الذي اضلهم عن موضع الحج وكان إضلال الله عز وجل لهم بعدله فأبو حازم بيقول بقى لمصانعة وجه واحد ووجه الله عز وجل أيسر من مصانعه الوجوه كلها ما تعرفش ترضي حد أبدا وورد في هذا حديث هو طبعا عند الترمذي بسند ضعيف فيه رجل مجهول ولكنه ورد من طرق أخرى يصح الحديث بها وإن كان يقع لي مع صحته مرفوعا أن الموقوف أقوى يعني الموقوف إيه؟ يعني برضو يعني طرقوه أقوى من المرفوع وإن كنت أرى صحة رفعه أيضاً بس أنا هو اللفظ الترمزي لأنه في حكاية في قصة يعني اللفظ بيقول أن معاوية رضي الله عنه في أيام خلافته أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقال لي لها اكتب لي كتاباً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 والسلام ده إيه الخطاب بتاع عائشة رضي الله عنه من أرضى الناس اللبز الآخر من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه وأرضى الناس عنه يبقى أي بني آدم عاقل يوحد الجهة ولا لا يوحد الجهة إنك إذا صانعته مالت إليك الوجوه كلها ليه لأن ربنا عز وجل هو الذي يضع للعبد في قلوب الخلق لأن القلوب دي برغم ان القلب ده قوام حياتك إلا أنك لا تملكه لا تملكه ساعات تغلب على محبة إنسان حتى تكاد تتلف من كثرة الحب فإذا قيل لك انزع وريح قلبك خد قلبك ده احذفه بره كده سدرك وريح دماغك تقول له لا استطيع واحيانا تغلب على بغض انسان حتى تكاد تتلف نفسك ولو كان باستطاعتك ان تستريح لاسترحت لا لكن هذا القلب ملك خالقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه الآية الباهرة كان يقول لا ومقلب القلوب فالقلب ده ملك الرب تبارك وتعالى إذا أحب الله عز وجل عبدا انتم عارفين الحديث حديث أبي هريره نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا ففلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ويقول جبريل ينادي فئه السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض. إنك إذا صانعته مالت إليك الوجوه كلها. وإذا استفسدت أي إذا فعلت شيئا تفسد ما بينك وبينه شنيتك الوجوه كلها. تبقى يصابك العشر شمعة. وشغال خدام وكل أموالك مسخرها عامل مستشفيات وعامل مش عارفين وعامل من أي واحد يقول لك هو بيعمل يعني من جيب أبوه. ده حرام تشوف سرق الفلوس دي منين أيوة يعمل الحاجات دي بدل ما يخدوها مش عارف مين ومين, ومين يعني انت بيعمل لك مستشفى بيعمل لك طريق بيعمل لك مش عارف يمع لك ايه وبرضه مش عاجبك اه مش عاجب ليه لان هذا العبد افسد ما بينه وبين الله فشنئته الوجوه كلها والله تبارك وتعالى اسال ان يرزقنا حبه وحب من احبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البال ويعني بكده يبقى أنا إيه ذكرت لكم بعض كلام أبي حازم أبو حازم كما قلت لكم قبل ذلك إذا أنا أحبك أن أجمع كلام أبي حازم سأجمع كلامه في مجيليد صغير ولو حبيت أشرح كلام أبي حازم ونزل على النصوص الشرعية الأمر إيه سيطول بنا؟ ولكن يعني اكتفي بهذا القدر من كلام هذا الإمام الكبير وأرجو أن أنال ثواب تعريف هذا الإمام لكم وسيمر بنا في أسانيد الإمام البخاري رجال كثيرون كأمثال أبي حازم لا يكاد أحد يعرفهم إلا المعتنون بدراسة الأسانيد لنعلم أن هذه الأمة أمة مجيدة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 نبي الحب إلى الصيف إن احنا نقرب أولادنا من ربنا تغور القلب المشاعر فتحبك ملائكه الرحمن شوقا فلا ينبغي لك أياتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله لقلوب صاغئات قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطيء المسألة وعقول مبصرات كلنا لله شاء لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين